بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد أحبابنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في برنامجكم برنامج الإسلام والحياة اليوم نلتقي معكم في موضوع أعلنناه بالأمس إنه موضوع مشاهدات في العناية المركزة دعوني عفوا أحكي لكم مشهد دراماتيكي قليلا واسمعوا هذه القصة رجل يبلغ من العمر ستين سنة جالس بين أولاده يضاحكهم يضاحكون وفجأة سقط عليهم يا الله ماذا حصل حملوه وإلى قسم الإسعاف توجهوا به بدأ لطباء في مراحل علاجه وإسعافه لكنها تحت عناية الله جل وعلا ورحمته أما زوجته فهي تبكي بل ظلت تبكي وتبكي بدمع لا تجف أما الأبناء فدخلوا على والدهم أبصروا أباهم في حالة سيئة آلمت أنفسهم حزنوا لشكواه دمعت عيونهم لأناته وآهاته أما البنات فهن الرقيقات ذوات القلوب الرحيمة فكفى أنه والدهم الكريم وأبوهم الحنون وكفى الآن هذا الرجل في قسم العناية المركزة تحت رحمة الله تبارك وتعالى ثم تحت ملاحظة الأطباء بمن يتعلق الزوجة والأباء والأبناء والبنات يتعلقون بالله أم بالطبيب بالله أم بالأجهزة المتطورة بالله أم بخدمات المستشفى المتقدمة بالله أم بالعلاج المناسب وإن كان غاليا ولا مانع أن يسافر والدنا إلى الخارج كي يتم الشفاء له والعلاج حديثنا في هذا اليوم عن مشاهدات في العناية المركزة التوكل على الله عز وجل مع فعل الأسباب يسرنا في البداية أن نرحب باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الدكتور عبد المحسن الأحمد أخصائي العناية المركزة فأهلا ومرحبا بالشيخ عبد المحسن <تصفيق> حياك الله دكتور عبد المحسن <تصفيق> أحباب ومشاهدين قبل أن نبدأ معكم الآن وذكركم بأرقام الهاتف وستخرج الآن على الشاشة من داخل المملكة 80 8 8 0 أو على الفاكس 4, 4 دكتور عبد المحسن دعني أبدأ معك الآن والمشاهد يرانا عملت في قسم العناية المركزة لأول وهلة دكتور عبد المحسن لما دخلت العناية وشعرت بسكونها وهدوئها ما شعورك؟ بسم, بسم الله, الله الحمد لله العظيم الملك كل ملوك الأرض عبيد عنده ولا يملكون شبرا من أرضه لولا وكل أغنياء الأرض فقراء عنده حفات عراه لولا سبحانه, سبحانه وكل الأقوياء أقوياء الأرض والسماء ضعفاء عند الله وما حرك مفاصلهم إلا كل منا كان نطفه أصغر من أن ترى من سواه ثم كان قطر الدم علقه متعلقه في الرحم من أوصل له دماء ثم كان مضغه قطعة دم متعرجه لا لها يد ولا أقدام من بالله شق سمعه من شق بصره من أطعمه من ثقاه لا إله إلا الله وأصلي وأسلم على أشرف خلقه محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أخوات وإخوان وأشكر في البداية الشيخ عادل عبد الجبار وأشكر التلفزيون السعودي على الاستضافة أسأر الله نبارك يبارك في الجهود أما بعد إخوتي فكثير مننا قد رأى العناية المركزة وقد دخل فيها ورأى الله عز وجل حين يفتح للبشر مجال أن يساعدوا إخوانهم البشر كم هو حجم الضعف تدخل العناية ترى هذا أنبوب التنفس في فمه وأنبوب الغذاء في أنفه والجهاز عن يمينه وعن شماله فمن بالله حين أنت تكون متعلق بهذا الطبيب الضعيف الذي ما أوتي من العلم إلا قليلا أي والذي نفسي بيده كثير من المواقف يحار لها البروفيسور والاستشاري لأن الله عز وجل يقول وما أُوتِيتم من العلم إلا قليلاً وفوق كل ذي علم ذي علم يعني صاحب علم عليم فالكثير منا حينما يرى هؤلاء الأشخاص عن يمينه الأجهزة وعن يساره الأجهزة الأنابيب قد خرقت جسمه هناك يعرف عظمة الجبار الملك هناك يومين تجد كل العائلة كل الأهل مستائين حزن في البيت حزن في المستشفى ما يجلسون معه أربع ساعات أو خمس ساعات لا مجرد ساعة واحدة فأنت يا من جلست في بيتك مع أخوتك وأخواتك هل استشعرت هذه النعمة؟ الله. لله. هل لا تذكرت من أعطاك هذه النعمة؟ معنا مثال بسيط هنا. هذا جهاز، جهاز صنعه البشر ليساعدوا بعضهم البعض. هذا جهاز التنفس. أنظر الآن، هذه الأزرار المؤقتة، هذه الأزرار لا بد لها من رقابة شديدة. بد لها من رقابة شديدة كل زر خاص هذا مثلا للضغط الداخل في الرئة والآخر لكمية الهواء الموجبة وهذا عدد الأنفاس في الدقيقة لو أتى بالله طفل والجهاز قد وضع على المريض وحرك هذا الزر ما الذي يحصل قد يموت هذا المريض هذا مدة الشهيق طيب إخوتي بعد التأمل في هذا الجهاز أسألك بالله من الذي نظم لك وضبط لك مدة الشهيق حينما تكون نائم تقل حينما تسرع تزيد معك من هو بالله الذي تكفل بك وأغناك عن هؤلاء الناس كلهم الله إخوتي كنت في أحد المرات في المستشفى قبل شهرين فرأيت رجل قد الله عز وجل سبع وعشرين سنة متى ما أراد أن يشرب يمد يده ويشرب لا لأحد فضل عليه متى ما أراد أن يمشي تحمله الأقدام بأمر من فيمشي رأيته يا أخوتي بعد سبع وعشرين سنة هو بنفسه يقول لي أنا الدبن الجبار ويا ليته يعيد لي ما أعطاني والله لا أعصيه وأنا أقول في نفسي الآن كيف رأيته يا ترى رأيته في أحد ممرات المستشفى والله بهذا الشكل قد ألقي على العربية في أحد الممرات لما رأاني استبشر لأنه ما يستطيع يخرج رى الناس فيستبشر حينما يرى أي مخلوق مر من عنده فقال لي بالحرف الواحد الله يعافيك ما عليش هبكلف عليك فلما أتيت عنده طلب مني طلب غريب قال لي الله يعافيك ما عليش أنا بطلب منك خدمة تكفى تدفن لين الحمام، أعزكم الله المشوار ما أخذ مني إلى سبع خطوات، فلما وصلنا عند باب دورة المياه أعزكم الله، إذا به يرفع البصر إليه، وإذا بي أرد دموع قد ملأت العيون، يحس إن هذا الإنسان له فضل عليه، قال لي جعلك في جنات النعيم، الله يرضى عليك، لكن إلى الآن ما انتهت حاجته، قال ما عليه يستكفى الدخلني جوا. فلما أدخلته فإذا بالرأس يطأطأ لا. والدموع تذرف على كان يتذكر حينما كان لا يحتاج لأحد فقال لي بالحرف الواحد وهو عاجز عن الشكر يتمنى أن قلبه في يده يقول شكرا لأنه حسن هذا له فضل عليه فقال لي جعلك في جنات النعيم بس طلب واحد والله ما أطلبك غيره تكفى الله يا عافيك تشيرني على الكرسي وش الملابسي بس تكفى لا تنظرني إذا كان هذا المشوار أسألكم بالله وأسأل نفسي قبلكم كم نقضي هذا المشوار في اليوم أربع خمس مرات أكثر أقل من منا في يوم واحد حينما حملته قدماه هو وفتح الباب بيديه هو وأغلقه بلا فضل من أحد ثم جلس ونزع ملابسه بنفسه وانتهى من قضاء حاجة خرج عند الباب استشعر منة المنان سبحانه الذي فضل على كثير من العالمين ما هي سبع خطوات عشرين سنة من حركك أحسن وقال اللهم لك الحمد فضلتني على كثير الدكتور دكتور عبد المحسن اعتذر اليك والمشاهد رأينا الان بعد هذا الكلام الجميل حقيقة الماتع شيخ عبد المحسن لماذا الانسان يعصي الله عز وجل وهو من هو اصلا من خلال خلفية دكتور تحدثني عن بداية الإنسان وأنه لا يستطيع التغلب أو أن يتعالى على الله عز وجل سبحان الله العظيم قال الله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراث نسينا كنا تراب هل رأيت التراب الذي تمشي عليه والله هو أصل ثم كنت نطفة قطرة ما مهين تزال من الثياب وبعدها جبار السماوات والأرض جعل لك القرار المكين الله. ثم أصبحت علقة قطرة دم متعلقة في الرحم والله لو اجتمع الإنس والجن بعلمائهم وخبرائهم على أن يخلقوا لك شعره شعره ما هو كذا تغسل ستة ثلاثين مرة في اليوم ولا قلب ينبض مئة وخمسة عشر ألف نبضة في اليوم لا والله ما استطاعوا أن يعطوك شعره بعدها كنت مضغة قطعة دم متعرجة لا لها أيدي ولا أقدام ولا عين ولا قلب وجعل لكم السمع والأبصار لي حتى يخرج الإنسان يقول لا تدق يا أخي واسع صدرك لا لعلكم تشكرون انظر هذا المخلوق العجيب من هو يا ترى ما هذا المخلوق على الكاميرا من هو هذا المخلوق هل ترى له اي ملامح تعجبك هل ترى له اي تجاذبية ما اضعفه ثم بعدها يمن عليك الجبار سبحانه كنت هكذا قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم بعدها يمن عليك بعد شهر تكون مثل بهذه المرحلة أمك من تحملك لا تعلم أنك بهذا الشكل من يطعمك من يسقيك والله, أكبر والله كل منا مر في هذه المرحلة بعدها انظر الضعف انظر ما أضعفه بعد شهرين لو يشاء الله عز وجل أنقص يد فخرجت فيها يدي سبحان الله بعدها انظر وتأمن معي قول الله عز وجل أنظر, انظر, انظر, انظر, انظر ويخلوقكم في بتون أماتكم خلقا من بعد خلقكم في ظلمات ثلاث <تصفيق> انظر الظلمات من يراك من رأك هنا الله عز وجل ما أعظمه وبعدها تسعة أشهر وهو يرعاك انظر هذا الشكل بالله عليك انظر هذا الشكل بالله عليك والله مررت بهذه المرحلة لو يشاء الله عز وجل ما شق هذه العينين فخرجت آما لو يشاء الله ما شق هذه الأذنين لأجل هذا قال الجبار سبحانه إن الإنسان إن الإنسان, إن إن الإنسان لا يطغى متى, متى؟ إذا شلها الجبار لا هل رأيت أعمى متكبر هل رأيت إنسان معاه وشايف نفسه على الناس لا متى إن الإنسان لا يطغى أرآه يوم حرك الجبار واعاق الملايين يوم جعله يبصر وغيره خمسين سنة مع أهله ما يعرف شكل ولا واحد في البيت أثاث ما يهمها الأثاث لأنه ما يرى يسمع الناس يتكلمون عن الشمس ما يعرف ما شكل الشمس ما يعرف ابنه أسود أبيض أحمر يتلمس في أبناءه والآخر يأتينا في المستشفى يراجع ثلاثين سنة ثلاثين سنة ما سمع في حياته كلها يجلس مع أهله يرى الشفاء تتحرك فجأة يضحكون لكن هو ما يضحك لا يدري لأنه ما يدري ما الذي يضحكهم هم أساسا يرى أهله يطالعون التلفاز خطبة جمعة أو محاضر ثم تنزل دمعة أخته ينظر إليها لكن هو ما يبكي لأنه ما يدري ما الذي يبكى فيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم دكتور أبي المحسن تأذل يقاطعك ولا يغضب علي يا أخي المشاهد لكن حقيقة دعني سكسوالي في الخضم هذه الأمور لما الإنسان يصل لهذا الحد وهذه النعمة ودقة المستشفيات ودقة أجهزة العنية المركزة دكتور أبي المحسن ما لو حصل سمح الله في أثناء الحمل أي غلطة أو أي تناول أي علاج وقد سبب في الخلقة ممكن تنبهنا على بعض الصور الموجودة لديكم في تمام خلق الله عز وجل سبحانهما أعظمه وما أكرمه طبعا الصور التي سوف أعرضها الآن الكثير منها لن يتخيل ولا يتصور أنها صور حقيقية لأناس يعني ربما لا تصدق ربما لا تصدق لكن أيو الذي نفسه بيده إنها حقيقة وفي الكتب العلمية وها هو هذا المخلوق هل تظن لو كان هذا المخلوق تخير أن هذا المخلوق يمشي من بيننا؟ لابس اشماغ أو كانت فتاة هل بالله ستكشف وجهها أنا أقول يا شيخ يرى المشاهد الآن فلنحمد الله نحمد الله على نعمة الصحة وعلى نعمة الخلق الحسن ليس كذلك دكتور لأجل هذا ترى بعض الناس يتجزع يقول والله بنتجة سمرة أو بنت جت أحمد الله عز وجل انظر للعين حينما ينقص الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يقول إن كل شيء خلقناه بقدر فأي خلل في الكروموسومات انظروا ما الذي يحصل عين واحدة في النصف الأنف فوق العين تخيل أن هذه البنت الآن تخرج هل ستلبس العباية على الكتف وتتمختر في الأسواق هل بهذا الشكل سوف تكشف وجهها لماذا يا أخوتي لماذا يا أخواتي بالأخص حينما والله لو كان في وجه إحدانة عاها أو كانت عورة أو كانت فيها حول تكشف عينها تستحي تستحي تستحق كثير ولا تستطيع لأجل هذا بنعم الله صرنا نعصي نتجه للصورة الثانية دكتور معنا يعني بعض وهذه الصورة أخرى انظر هذا المخلوق أعطاه الله عز وجل جميع الأعضاء لكن بلا دماغ تنظر الشعر هنا لاحظ الشعر أخي المشاهد لاحظ الشعر الآن بجانب أصبع الدكتور عبد المحسن طيب لماذا إذا رزقنا بولد صالح تجدنا نشكر الدكتور ونشكر كل من قائم، وجزاكم الله خير، وما قصرت، وانتم والله نعجز عن الشكر. لماذا هذه الكلمات لا تصعد إلى الملك الجبار الذي والله لاولاه لما خرج لك قد يخرج بلا لك بلا أيدي أو يخرج لك بلا أقدام أو يخرج لك والله كما رأيت قبل أشهر في المستشفى فتا الله عز وجل جميع الأطراف حتى إذا وصل المنطقة هذه أعطاه نصف شفة. والآن فتحة واحدة عين واحدة كبيرة والأخرى والله يا أخوة خط وفيه أربع رموش لو كان هذا حالنا هل هذه الفتاة تخرج إلى الأسواق متدرجة بهذا الشكل بلا عين لا تستطيع ولن تفعل ذلك أبدا لماذا, لماذا نعص الله عز وجل بنقمه طيب يوم الله سبحانه وتعالى كملنا وأعطانا النعم أسبغ علينا النعم ظاهرة وباطنة هل أنهم خلاص لن يستطيع علينا والله لن نعجزه في الأرض ولن نعجزه طلباء وسؤال إخوتي وإخواني الله ما أعظمه مالك الملك سبحانه هل من يعصيه هل هو مرتاح في حياته بصراحة يعني لو كانت هذه المعلومة حقيقية أو صحيحة نما رأينا في بلاد الغرب عندهم السينما في كل مكان الشراب في كل محل النساء كل ما يحتاجون المهرجانات في كل مكان لماذا إحصائية دولة واحدة العام الماضي 21 ألف حالة انتحار والله صعبة إذا كان كل هذه متوفرة جميع الأشياء عندهم الدكتور عبد المحسن الصحة الله والدنيا بزخرفة بين يديهم ومع ذلك استوجد حالات الانتحار طيب لماذا الآن لا يكون الواحد مغفل حتى يموت قف مع نفسك عشر دقائق بعدها إذا أردت أن تعود لا سبا تكعد ما دام الأشياء هذه كلها عندهم ومع ذلك في ضنك طرب السمع بأنواع الغنى ثم زاد الهم وتعاطى الخمر استراح وراح يعبث في النساء ثم زاد الهم مل من دنياه قرر وانتحر يحسب المسكين راحته الممات طيب إخوتي الله عز وجل عظيم هو الذي خلقنا ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير قال الله سبحانه وتعالى حتى أجيبك على هذا التساؤل الذي غفل عنه الكثير من الفتيات والشباب صرنا نتابعهم في أي شيء ولو دخلوا جحر ضب لدخل سنور قال تعالى فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عنه أثبات لأنها أمامنا الآن 21 حلف ألف حالة انتحار ونحن نرى من شبابنا من من تأثروا بهم تجده يروح ويدور ويجوب الشوارع والطرق بعدها يقول لك الرياض هذه كلها ما فيها راحة بعدها يسافر يمل يقول والله اشتقنا للرياض الرياض فتجده في هذه الدوامة حتى يموت فوالله صعبه أنه ما نرتاح فوق الأستاذ ولا تحشي الأرض ولا يوم العرض أستاذنا الدكتور عبد المحسن الأحمد بعد هذا الكلام الماتع الجميل الرائع جدا معنا مداخلة نتمناها بكل حق. معنا على الهواء مباشرة أحبابنا المشاهدين الداعي المعروف الشيخ صالح الحمودي السلام عليكم عليكم السلام حياكم الله حي عادل. حياك الله الشيخ صالح حياك الله دكتور المحمدي معنا في الاستديو الدكتور عبدالمحسن الأحمد في عنوان جديد مشاهدات في عنا المركزة حياك الله دكتور مساء الخيرات حياك الله الشيخ صالح المشاهدين تشوّق ليس إلى سماع صوتك بل إلى لقياك ومشاهدتك والله ونتمنى نكون ذلك قريبا كل إن شاء الله يا شيخ. إن شاء الله قريبا ان شاء الله تفضل اولا الحقيقة من الاسماء التي نحبها الدكتور عبد المحسن والشيخ عادر عبد الجبار تفعل الله بكم الاسلام والمسلمين سلامه. واسأل الله ان يسبغ على الجميع الصحة والعافية معيزة. وحقيقة هذه الرسالة وجهها الى اهل الصحة والعافية وانقل الجميع حقيقة على الهواء مباشرة لنزور اخواننا الى نزور إخواننا هناك في مستشفى النقاها وحقيقة هناك لنا إخوان في مستشفى النقاها يتمنون أن نزورهم ونزورهم الآن بأفكارنا وهذا المستشفى ينقسم إلى قسمين قسم شلل نصفي والقسم الآخر شلل تام نسأل الله أن يؤجرهم وأن يرفع عمادهم من البلاء وفي الحقيقة زرت هذا المستشفى ونحن الآن بأفكارنا وإخوان المشاهدين نزورهم الآن والقسم الثاني الشلل التام إخوان هناك نسأل الله العافية أحدهم لا يتحرك من جسمه إلى رأسه صوروا يا أخوان الجرس عند رأس أحدهم نعم إذا أراد أن يستدعي الممرض أو الممرضة يضغط الجرس بأسنانه ماذا يريد؟ يريد أن يهش الدبان عن وجهه أو يريد أن يوخر الشرشف عن وجهه تصوروا الإنسان بهذا الضعف وهؤلاء المرضى الذين في هذا القسم الشلل التام محفظين كالأطفال عزكم الله الله المستعان الله العافية لا مستهى. يتحكم فيما يخرج منه الغذاء عن طريق أنبوب نعم موصل من عن طريق الأنف إلى المعدة ويطحن الرز والفواكه وعن طريق إبرة يطحن هذا الأغذية ثم يسكب هذا الغذاء الشيخ صالح يأكلون أسأل الله أن يشفيهم ويعافيهم آمين الشيخ صالح انفئات العمرية المستشفى النقاها ممكن تحدثون عنه الحقيقة المرضى هناك بعضهم نسر العافية له عشر سنوات على فراش المرض اللهم وبعضهم عمره نسأل 18 سنة وذلك بسبب حادث نسأل الله العافية الشاهد من الكلام أقول أن هؤلاء المرضى يعني من يراهم يعني يعرف نعمة الصحة والعافية بعضهم لا يستطيع أن يمشي شبرا ولا أن يتحرك ولكن أقول في هذه الهجالة ينبغي للمسلم إذا سمع هذه الكلمات أن يستغل صحته وعافيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس الله نعم الله نغتنم الصحة قبل المرض هؤلاء المرضى يتمنى أحد من يذهب إلى المستشفى أن يذهب إلى المسجد ليصلي مع المسلمين فأقول لإخوان المشاهدين جميعا أقول اغتنموا العافية والله وبالله وتالله إن هذه العافية نعمة لا تقدر بثمن ولذلك يقول أحد السلف ذقت أطيب الطيبات ولم أجد أطيب من العافية فالعافية حقيقة ينبغي أن تستغل والعافية كما قال العلم عافيتان عافية الجسد وعافية الدين نعم عافية الدين طبعا أهم من عافية الجسد الإنسان ربما إنسان عنده فشل كلوي وإذا صبر ونحن نقول لكل مريض الله الله أن تصبروا والله يقول وبشر الصابرين ولكن المشكلة إذا أصيب الإنسان وأصبح عنده فشل في الإيمان فشل في دينه عنده سرطان في الدين فهذا الإنسان ينبغي أن يراجع حساباته وينبغي أن يتوب وأن يصلح قلبه وأن يجدهد في طاعة الله جل وعلا أحسن سامحني يا شيخ, شيخ عادل سمي. ولكن أقول أحبت إخوان المشاهدين على دار ليس هناك فيها مرض ولا طفش ولا هم إنها دار الجنة اللهم الله أن نكون جميعا نحفظ لهذه الدار الله من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت لا تبلأ ثيابه ولا يفنى شبابه أسأل الله في الختام آمين. أن يز... يرزقنا الصحة والعافية وألا يحجبنا جميعا على طاعته وأن يوفق الراعي والرعية لما يحب ويرضى وأن يديم علينا أمين أمين أمننا وعافيتنا وجزاكم الله خير شكر الله, خير خير خير الله خير خير خير لك يا شيخ صالح على هذه المداخلة طيبة ونودعك وأنت بصحة وعافية إن شاء الله, الله, الله, الله, خير يا شيخ أمين الله خير دكتور عبد المحسن دعنا نتجول الآن في قسم العناية المركزة إذا أدخل هذا الآن المريض تجد القلوب كلها متعلقة بهذا الطبيب أولا ثانيا يا شيخ يقنطوم رحمة الله هل هناك شيء يا دكتور عبد المحسن أنفس دخلت هذه العناية وأحياها الله تحدث أشياء سبحانهما أعظمه حين يقول أمن يبدأ الخلق ثم ليوعيده فمن خلقه يوم كان نطفه ويوم كان علقه الذي جعل له قلب ينبض مية وخمسة ألف نبضة والله ما جعلها الطبيب ولا المستشفى الذي جعل له كلا تغسل في اليوم ستة وثلاثين مرة والله ما جعلها إلا هو وفوق كل هذا هو مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه عنده الملائكة المدبرات أمرا حينما يقول كل يوم هو في شان مشكلة ونواجهها كثير أن الناس قد تقل تعلقت قلوبهم بالأطباء أو تعلقت قلوبهم بالأسباب ونسوا مسبب الأسباب سبحانه حسنت حينما يأتي يقال لها نفتح صدرك قال أنت ما أعرف سو لي تبغون ليه لأنه واثق أنهم يعملون على علم وأنهم أذروا بمصلحته طيب هذا الذي يعمل على علم من علمه حسنت إذا كان الله عز وجل خلقت من تراب هل يعجز من يوحي الموتى أن يشفي المرضى؟ يعني ما أدري كيف أتصور القنوط بالرحمة الله عز وجل دكتور المحسن ما سبب هذا القنوط؟ لماذا الآن حينما يدخل الولد في حال السيارة يجلس حول خمسة أشهر يقنطون الوالدين خلاص يعني يقول أنس ولدنا انتهى تعليقكم دكتور محسن سبحان الله القنوط من رحمة الله so عز وجل هذا مرض في الدين ومرض في الدنيا فالله عز وجل لا يحب من يقرأت من رحمته هذه البلاءات والله ما جاءت إلا رحمة منها أنه إذا أحب عبد سبحانه لا يريد أن يعلقه بالدنيا يريد أن يرفعه درجات في أخرى سرمدية القصور تجري من تحتها الأنهار ليست كبيوتنا تجري من تحتها المجاري أعزكم الله الشيء الثاني وهذا كثير ما يغفل عنه كثير من المرضى تجد الله عز وجل يؤدب هذا الإنسان بطريقة محطة محطة وقوف تراجع فيها نفسك وكثير من الناس نراهم ما يتأثر يظن المرض هذا شيء طبيعي ولا له أي أسباب والله عز وجل وكلنا أخذنا بذن بذن فمن أجل هذه من أجل هذه الأسباب إخوتي التعلق بالله بالله عز وجل لأني رأيت موقف بنفسي ومن المواقف كثيرة هذا الموقف إنسان تعلق قلبه بالله عز وجل رأيته أخوتي بعد أن حصل عنده نزيف فصار عنده جلطات في المخ تقرير الأشعة المقطعية تقول أن في أجزاء قد ماتت من المخ فالرجل دخل يسمع ويبصر الآن نرى لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم أنبوب الجهاز التنفس في فمه. فيوم في من الأيام. يعني إيش دكتور محسن متاعطله جميع الأجهزة. متاعطله جميع. الأجهزة إلا القلب. يمر جرت فقط أنه يضخ. وعلى الجهاز فقط على جين. وعلى جهاز التنفس في كل كنا قد وضعنا له تسع أنفاس في الدقيقة. كل دقيقة يعطيه الجهاز تسع أنفاس. فكان ما يتنفس لو تنفس أي نفس زيادة نراه على الجهاز يظهر على الشاشة الصغيرة. فكان على هذا الحال لمدة أسابيع فبينما أنا كنت واقف أمامه إذا بابنه بالحرف الواحد عند أذنه يقول له يبا إن شاء الله أمورك زينه والتحاليل زينه والأب لا حراك ويتكلم ففجأة قال الابن يبا والله الله الروضة في المسجد مشتاقة لك ومعان يذن عنك إلا فلان والله حينما ذكرت المسجد والروضة والأذان وأنا أنظر إليه إذا بأنفاس ترتفع من 9 إلى 18 نفس الله أكبر قالوا خالي محمد يسلم عليك فنزلت الأنفاس سبحان الله فأول ما خرج علمت أن هذا لا يحتاج إلى هذه الأجهزة هذا رجل قلبه متعلق بالله يرفرف حول العرش فأتيت عند أذنه يا أخوان والله صرت أتلو عليه الآيات وأنظر إلى الجهاز فقلت لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ما هو على رجل على جبل مشكلتنا الآن نقتنع كل مريض يكمل لك الآية هذه لكن يقين ما في يقين فلما استرسلت في الآيات لا عائتهم خاشعاً متصديعاً من خشيت الله والله لما ذكرت من خشيت الله إذا بسبابة ترتفع الله أكبر وأكملت وتلك الأمثال نظره على الناس لعله يستيقظ لعله يتألق فيما فوق العرش قرآن لو انزل على الجبال لحركها ولما رأيت هذه والله ما ملكت إلا والدمعات تنزل. فلما قرأت قول الله عز وجل ويا ليتك تركز, تركز معي في هذه الآيات حين يقول من بيده ملكوت كل شيء سبحانه جل وعلا ولو أنه وآن سريوت كل موت ما, ما قال المرضى هذه الآية تفسيرها أي لو كان فيه كلام يقال فتتحرك الجبال من مكانها وتتشقق الأرض وتتقطع ويحيا ويحي هذا الميت لكان هذا القرآن لأجل هذا ختمة الآية بل لله الأعجم لما قلت بل لله الأمر جميعا والذين سبيده حرك رأسه ورفع السبابة لأن القلوب متعلقة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقف دكتور عبد المحسن أخي المشاهد حقيقة كلام الله عز وجل أو أرهقية شرعية والله شفاء لكل مريض الآن نرى بأعيننا حينما يقرأ القارئ أو صاحب أرهقية الشرعية على الأطفال والله هنا الأطفال ينتفعون ذلك أن الأطفال لا يعتقدون نفع في أحد إلا الله عز وجل وهذا منتهى الفطرة لكن يوجد بعض الناس تعلقت قلوبهم بالناس فكبراء السن الشباب النساء تقرأ عليهم يقولون فلان أقوى نفث أقوى تعال فلان أتقى ليس القضية بالتقى ولا بالنفث القوة أو العلاقة بالله عز وجل فأحبابنا الكرام هذا التصرف أو هذا الكلام قالها الدكتور محسن دليل على أن رقية شرعية نافعة أستأذنك دكتور عبد المحسن معنا اتصال هاتفي معنا مداخلة مباركة مع فضيلة الشيخ إبراهيم الجبرين السلام عليكم عليكم السلام حياك الله شيخ أعزب حياك الله, الله وبياك ونحن سعيدين جدا باللقائك الشيخ عبد المحسن إبراهيم أشعد الله مساء قبل ما تبدأ أرجوك أنا ما أمامي حقيقة لا قرابة الخمس دقائق وليست لك باكملية الشيخ عبد الإبراهيم طيب طيب راعظين لدقيقتين والباقي نستهضم على الدكتور شكرا الله إن شاء الله أقل من ذلك هذه من بركات هذا البرنامج المبارك ومن يزاكر. جهود المسؤولين في وزارة الإعلام جميعا شكر الله لكم أجمعين الله يتك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ربنا ما شكرناك حق شكرك سبحانك ربنا ما عرفناك حق معرفتك عجبني يا أخوان عجب للإنسان كيف يتولى والله ينعم عليه كيف يعصي والله يرخي ستره عليه أحد الشباب يا أيها الأحباب يا أيها الإخوة والأخوات في صحة وعافية وأذا أعرفه حقيقة في أمان واطمئنان حصل له حادث أيها الأحباب وبعد جهد وإجراءات كبيرة وجلت له عمليتان خطيرتان جلس بالمستشفى شهرا ثم خرج إلى بيته وجلس أيضا أشهرا يرعى ويخدم وبعد أن عفاه الله ماذا تظن أنه فعل؟ هل تظن منه شكر هل صلى وابتكر هل هل بل والله إنه رجع إلى أسوأ مما كان عليه والله المستعان رجع إلى المعاصي والذنوب والإصرار على الخطايا والسيئات أليس هذا إنذار يا أحباب من الله أليس هذا تنبيه أليس هذا تنبيه للغافلين أي يا غافل يا من أنعم الله عليك انتبه فإن هذه هذه إشارة وهذه علامات لما يأتي بعدها قد من الله عليه سبحانه وتعالى وأعطاه وعافاه الشيخ <تصفيق> إبراهيم قطع الاتصال. نعم يا شيخ شيخ الوقت والله داهم نحقه فلأن نعتذر إليك أختم أختم يا الله إليك شيخ ده. عادل أختم كلامي هذا بأننا ما سبب والله هذا وهذا الجحود كله بما أنعم الله علينا به إلا والله طول الأمل يوم أن يأتي طول الأمل إلى الإنسان يوم يأتي الأمن والأمان يوم يأتي أمن مكر الله سبحانه وتعالى والغنى يأتي هذا الجحود يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي فجأة والقدر صندوق العمل فلنعود يالله يالله جميع الله جميعا ونشكر نعمه علينا فإن الله سبحانه وتعالى يزيد ويعطي من شكره ويحرم من عصاه وتجبر عليه سبحان الله سهد أسأل سهد أن يوفق الجميع إلى فحة وعافية سهد. وحسن ختام أحسنت, أحسنت شيخ إبراهيم على هذه المداخلة الطيبة أحباب المشاهدين دقائق الحلقة 40 دقيقة قد انتهت ونعيدكم إن شاء الله بحلقات قادمة مع الدكتور عبد المحسن الأحمد في إن شاء الله قصص لا أنساها نعيدكم إن شاء الله لا يفوتنا في ختام هذه الحلقة أن نشكر باسمكم جميعا الدكتور عبد المحسن الأحمد على المشاركة كما لا يفوتنا أن نشكر من المتابعة الأستاذ سليمان العيدي ومن لغة الإشارة الأستاذ أحمد الزهراني وكما لا ننسى أن نشكر المخرج الأستاذ مساعد الشيباني ويتجدد اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة والسلام عليكم رحمة الله وبركاته.